بسم الله أنا ذكر في الحاشي هذا الكتاب يعني الذي عندنا أنه لا يقال نعوت الله وأنتم قلتم مقرد وذكر فروقا قلنا هذه هنا شيء الفروق التي ذكرها فالصحيح أنه يقال نعوت ويقال صفات الله وهذا الذي يتلفظ بيان السنة الأئمة كشيخ الإسلام وغيره ما فيه مانع. إنما هذا تفريق لبعض أهل العلم بسم الله ما هو تعرف النعت يا حبشي هو تعرف النعت نعم النعت وصفه شيئا لكن هو تعرفه على ما ذكر هنا نعم هو التابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره هذا هو تعريف النعت تابع للمنعود في تعريفه أو في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وهذا تعريف بالحكم أي فيه بيان لحكم النعت إلى كما قسم قسم النعت إلى قسمين حقيقي وسببي فما هو الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مقصلا يعود إلى المنعوت جاء زيد العاقل جاء رجل عاقل فهذا النعت الذي هو العاقل وعاقل مذكر أو غصي معرف منكر رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت وهو زيد جاء زيد العاقل أي هو جاء رجل عاقل أي هو ففيه ضمير مستتر يعود إلى المنعود فهذا يسمى بالحقيقي والسبب عندك ما رفع ثم تراجعون أنتم ما رفع اسما ظاهرا أحسنته متصلا بضمير يعود إلى المنعود هذا هو الحقيقي ما رفع اسما ظاهرا السببي ما رفع اسم ظاهرا متصلا بضمير هذا الاسم الظاهر هذا الضمير الذي اتصل به يعود إلى المنعوت جاء زيد العاقل أبوه جاء زيد العاقل أبوه فهذا يسمى بالسببي لأنه رفع اسما ظاهرا كما ترى ما هو ضمير وهذا الاسم الظاهر اتصل بضمير وهذا الضمير يعودنا إلى المنعوت الذي اتصل بالاسم الظاهر جاء زيد العاقل أبوه فهذا يقال له بالسبب جاء رجل عاقل أبوه جاء رجل عاقل أبوه كذا وكذا السببي لأنه اتصل بضمير أو اتصل رفع إسما ظاهرا وهذا الاسم الظاهر اتصل بضمير يعود إلى المنعوت فهذا يقال له بالسبب والفرق بينهما يُخد من الضابط فيهما، والضابط كما سمعت في الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، والسبب يرفع اسما ظاهرا. هذا من الفروق بينهما. أن الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، والسبب يرفع اسما ظاهرا، وأن الحقيقي يجري على ما قبله، أي يكون لما قبله في النفض، أي في الإعراب. وفي أيضا كذلك المعنى يكون لما قبله في الإعراب وفي المعنى جاء رجل عاقل هذا حقيقي لأنه جرى على ما قبله في الإعراب وكذلك أيضا في المعنى فهو ما قبله معنى وإعراب والحق والسبب يكون لما قبله أي تابع لما قبله في الإعراب فقط في الإعراب لفظا أي في الإعراب وبالنسبة للمعنى هو لما لما بعده جاء رجل عاقل أبوه فالمتصف بالعقل هو الأب هو الأب لكن يجري على ما قبله في الإعراب فتقول جاء رجل عاقل أبوه ورأيت رجلا عاقلا أبوه ومررت برجل عاقل أبوه ففي الإعراب كما ترى تابع لما قبله وفي المعنى إنما هو وصف لما بعده فالمتصف بهذه الصفه هو المتأخر لكن تجريها إعرابا على ما قبلها هذا واضح هي تجري النعت السببي على ما قبله في الإعراب وفي المعنى هو تابع لما بعده قال جاء أبو محمد الفاضل يتبع المنعوت أبو أو محمد لا يتبع أبو هذا عالم القنية يتبع أبو جاء أبو محمد الفاضل ورأيت أبا محمد الفاضل ومررت بأبي محمد الفاضل هو يتبع أبو هذا مركب من أبو يب مع الذي بعده مع الذي بعده أبو, مح... أبو محمد كل هذا علم على الشخص بعين كنيته فيكون التبعية لما قبله وهم الأسماء الخمسة وليس لمحمد المضاف إليه المضاف له ليست له التبعية وإنما للصدر الأول وهو المضاف جاء أبو محمد الفاضل ورأيت أبا محمد الفاضل ومرت بأبي محمد الفاضلي هكذا يقال انتهينا من النعت وما يتعلق به باختصار وسيأتي معكم إن شاء الله بأوسع من هذا لكن هذا الذي ذكره كاف للبادئ قال هل يمكن تثنية لفظ أم؟ نعم في مانع أمان وجمعه أمهات وأمات يجمع على هذين الجمعين والأشهر هو الأول أمهات وأمات والثاني قليل ذكره بعضهم أنه يجمع هذا الجمع أمات جمع أم والأشهر أمهات أمهاتكم التي أرضعنكم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 والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هؤلاء الأربعة التي تقدمت لما ذكر رحمه الله تعالى النعت وأنه يكون تابعا لمنعوته في التعريف وفي التنكير فكان قائلا يقول له ما هي المعرفة هذه وما هي النكرة لأنه تقدم معكم أن النعت من أحكامه يكون تابعا لمنعوته في التعريف وفي التنكير فكأن شخصا يقول له عرفنا أن النعت يكون تابعا لمنعوته تعريفا وتنكيرا، فنريد أن نعرف ما هي المعرفة هذه وما هي النكره، فذكر رحمه الله تعالى المعرفة وأيضا النكره على ما سيأتيه وإن نحن في الكلام بصدد المرفوعات نحن في الكلام على المرفوعات ما نحن في بيان المعرفة والنكره لكن احتاج إلى ذكر المعرفة والنكره لأنه ذكر النعمة وأنه يكون من أحكامه التبعية في التعريف وفيش وفي التنكير فاحتاج إلى أن يبين المعرفة وأيضًا كذلك إلى أن يبين النكره فذكر المعرفة وذكر رحمه الله تعالى أقسامها ولم يذكر لها حدا أي تعريفا كما فعل مع النكرة على ما سيأتي معكم النكر اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون غيره دون آخر فاحتاج إلى أن يعرف النكرة وأما المعرفة فلم يذكر لها تعريفا وإنما اكتف بالعد فقط فقال والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر إلى آخره ولم يذكر لها تعريفا جريا على القاعدة المعلومة عند النحاء أن ما كان معلوما بالعد لا يحتاج إلى حد. ما كان معلوما بالعد لا يحتاج إلى حد. وهذه قاعدة مشهورة عندهم أن الشيء إذا علم بعده فلا يحتاج إلى حد. الشيء إذا علم بعده كما هو الحال في المعرفة معلوم بعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى خمسة خمسة فقط. فلا تحتاج أو لا يحتاج معها إلى أن يذكر لها حد جريا على القاعدة المشهورة عندهم وهنا صنع كذلك المصلب رحمه الله لما ذكر المعرفة لم يذكر لها حدا ولما ذكر النكرتا ذكر لها حدا لأنها ليست معلومة بالعد كثيرة جدا النكر كثيرة جدا فلذلك أحتاج إلى يضبطها بضابط إلى أن يضبطها بضابط فقال كل اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون آخر، فهذا هو ضابط النكرة. ولكن المعرفة معلومة وهي محصورة في خمس أشياء، فمحتاج إلى أن يذكر لها حدا فيقول المعرفة كذا وكذا، لأنها محصورة عندك: الضمير والعلم والمبهم والمحنَّبِأل، وكذلك أيضاً يش المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، فلما كان العمر فيها كذلك محتاج إلى أن يذكر لها. حدا، فاحفظوا احفظوا هذه القاعدة، احفظوا هذه القاعدة وهي أنه ما كان معلوما بالعد لا يحتاج أحد، ما كان معلوما بالعد لا يحتاج أحد، وهنا صنع كذلك رحمه الله، لم يذكر لها حدا قال رحمه الله، والمعرفة خمسة أشياء، الاسم المضمر بدأ بالضمير رحمه الله تعالى لأنه أعرفها بعد لفظ الجلالة فهو أعرف المعارف الضمير بعد لفظ الجلالة أو بعد الله لأنه كما ترى يدل على معين إذا قال أنا الشخص خلاص مأيتنا والغيرة اقتصر فيه على هذا بعينه فالضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة أو بعد الله وأما الله فهو أعرف المعارف عن الاطلاع الله هذا العسم المسمى به ربنا سبحانه وتعالى أعرف المعارف وهو أعظم الأسماء وهو الاسم الأعظم عند جماعة من أهل العلم أعرف المعارف الله لكن الضمير بالنسبة لما ذكر بعده هو أعرفها فلذلك بدأ بها به فهذه العلة في البداية بالضمير من المعارف بعد أن قال هي خمسة بدأ بالضمير لأنه أعرفها بعد لفظ الجلالا. والضمير يعرفونه بقولهم ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهوه. وهذا تقدم معكم الكلام عليه أن الضمير تعريفه ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهوه. وينقسم إلى قسمين كما تقدم معكم إلى متصل ومنفصل إلى متصل ومنفصل أنا وأنت أو أنا ونحن وأنت, وأنت وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتنا وهو وهي وهما وهم وهن هذا يقال له منفصل كم عدده اثنى عشر ضميرا وكذلك أيضا المتصل عدده كعدد المنفصل ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما, وضربتما, وضربتما وضربتنا وضربت وضربت, وضربت وضربا وضربنا أيضا إثنى عشر ضمير وكلها معارف المتصل منها والمنفصل كلها معارف بل أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة فهذه حقيقة الضمير فقال المصنف فيه أشار بمثالين فقال أو ضرب مثالين فقال الاسم المضمر نحو أنا وأنت إشارة إلى أنه يكون للمتكلم لمتكلم وأيضا ليش لمخاطب ولو زاد للغائب لكان أحسن أنا وأنت وهو ليشيري للمقصود فهذا أكمل لكن اقتصر على اثنين فقط أنا وأنت فلو زاد الثالث الذي هو للغائب لكان أجمل وأحسن فهذا هو حاصل الكلام على الضمير باختصار فالمضمر أعرف المعارف فلذلك بدأ به ما هو تعريفه؟ ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو فمن هنا تعرف أن الضمير من المعارف من هنا أيها البادئ تعرف أن المعارف خمسة أولها الضمير ثم الثاني قال والاسم العلم العلم أيضا من المعارف يأتي في الرتبة بعد الضمير الضمير أعرفها ثم يليه في الرتمة العلم فلذلك رتبها على الترتيب المعلوم عند النحا من حيث الأعرف فبدأ بالضمير ثم بما هو دونه ثم بما هو دونه إلى آخر ذلك فهي مرتب على ما ذكر رحمه الله عندهم في التعريف قال والاسم العلم والعلم هو ما يدل على معين بدون حاجة إلى قرينة بدون احتياج إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيبة أو إشارة أو أل ما يحتاج إلى شيء فهذه حقيقة العلم ما يدل على معين بدون حاجة إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيبة أو إشارة أو, أو أل أو صلة إلى آخر ذلك بخلاف بقية المعارف تحتاج إلى قراآن حتى تدل على معين تحتاج إلى قراآن في الضمير تحتاج إلى قرين التكلم أنا وأو قرينة خطاب أنت أو قرينة غيبة هو فلا بد معه والإشارة كما سيأتي معكم يدل على معين لكن بوسط إشارة هذا بوسط إشارة والموصول يدل على معين لكن بوسط صلة جاء الذي قام جاء الذي في الدار وهكذا المحل بأل يدل على معين لكن بوسط أل الألف واللام هذه أما العلم فهو ما يدل على معين بدون حاجة بدون قرينة بدون حاجة إلى شيء وبقية المعارف وبقية المعارف تحتاج إلى, إلى قراء تحتاج إلى شيء يدل في الدلالة إلى ضميمة في الدلالة وأما العلم فلا ما يحتاج إلى شيء كما يقول ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا فهذا والعلم يعين المسمى مطلقا أي بدون حاجة بدون قرين هذا معنى كلام المالك فإذا التعريف على ما ذكر في الألفية اسم يعين مسمى مطلقا ما معنى مطلقا أي من غير حاجة من غير حاجة إلى شيء من الغرائن لا تكلم لا خطاب لا غيبة لا إشارة لا صلة إلى آخره واضح فهذه حقيقة العلم ما دل على مسمى بدون احتياج إلى شيء قال والاسم العلم نحو زيد ومكة وضرب مثالين إشارة إلى أن العلم قد يكون لعاقل وقد يكون لغير عاقل العلم قد يكون لعاقل وقد يكون لغير عاقل فقال نحو زيد ومكة فزيد لعاقل ومكة لغير لغير العاقل وهي أن بلد الله الحرام أشرف البلاد على بقع الأرض أشرف بلد على الأرض فمثل بمثالين إشارة إلى أن العلم قد يكون لعاقل نحو زيد ومحمد وخالد وصالح الأعلام المعلومة الأعلام المعلومة التي يسمى بها العقلاء فهذا علم يدل على عاقل طيب وضرب مثالا آخر بمكة إشارة إلى أن العلم قد يكون لغير العاقل مثل هذه البلدان المعلومة مكة المدينة دماج صعدة إلى آخر ذلك هذه أعلام أعلام على أمكن معلومة على بلدان معلومة فهي أعلام لا تخرج عن العالمية فما يشترط في العلم أن يكون على شخص معين قص على عاقل ما يشترط قد يكون علما لعاقل وقد يكون علما لغيره العاقل مثل ما هو واقع في علم البلدان وكذلك أيضا في علم الحيوانات مثل أسامة علم للأسد ومثل كذلك ثعاله علم للثعلب وهذه أعلام أيضاً كذلك هذه أعلام فالعلم قد يكون لعاقل وقد يكون لغير العاقل ومن غير العاقل الأمكنة لها أعلام لها أسماء تدل عليها انتهينا من هذا العلم باختصار أيضاً فالعلم هو ما دل على معين بدون حاجة إلى شيء هذا واضح؟ ماذا خرج بدون حاجة إلى شيء؟ بقية إيش؟ المعارف فإنما تدل إلا بقليل من القرائن على معين ما تدل على معين إلا بحاجة إلى شيء ضميم معها قال والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم وأراد به اسم نشارة هنا وأيضا يدخل تحته الاسم الموصول فهذان اسمان من الأعلام وهي مبهما وإنما سميت مبهما لأنها تحتاج إلى ما ذكر إلى الإشارة، لأن تقول سمية مبهما لا نفتقر إلى بيان مسمى يفتقر في بيان مسمى إلى الإشارة، لأن يفتقر في بيان مسمى إلى الإشارة، فقيل له مبهم، من هذه الحيثية مبهم، لافتقاره في بيان مسمى إلى الإشارة. يرحمك الله طيب فهذا الثالث من أنواع المعارف وهو الاسم المبهم وهو ما دل على مسمى بواسطة إشارة هذا هو تعريف اسم الإشارة ما دم ما دل على مسمى بواسطة إشارة نحو هذا وهذه وهؤلاء وذكر ثلاثة أمثلة إشارة إلى أن اسم الإشارة قد يكون لمفرد مذكر هذا وقد يكون لمفرده مؤنثة، وقد يكون لجمع مطلقا للمذكر والمؤنث هؤلاء يستعمل مع المؤنث فتقول هؤلاء النساء، ويستعمل مع المذكر فتقول هؤلاء الرجال. فذكر ثلاثة أمثلة الإشارة هذا وهذه وهؤلاء يشير بهذه الأمثلة إلى أن اسم الإشارة قد يكون لمفرد مذكر هذا، وقد يكون لمفرده مؤنث هذه. وقد يكون لجمع مطلقاً قد يكون لجمع مطلقاً أي يستعمل في المذكر وفي المؤنث مثل هؤلاء تقول هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء فاسم الإشارة من المعارف ورتبته الثالث رتبته الثالث من نسوي المعارف طيب وتعريف على ما سمعته هو ما دل على معين بواسطة إشارة بواسطة إشارة هذا خلاص ما خرج غيره هذا معين عندك لأنني أشرت إليه ممكن أن ننتقل إلى غيره فأقول هذا أيضا صار معينا بوسط هذه الإشارة وسمي مبهما لما سمعت لأنني يفتقر في بياني مسمى إلى الإشارة ويدخل أيضا تحت المبهم ولم يذكره الاسم الموصول أيضا الاسم الموصول من المعارف ولم يذكره وهو يدخل تحت المبهم وتعريفه هو ما دل على معين بواسطة صلة بعده ما دل على معين بواسطة صلة بعده والصلة إما تكون جملة جاء الذي قامه أو تكون شبه جملة الجار مجرور والظرف جاء الذي في الدار وجاء الذي عندك جاء الذي في الدار وجاء الذي عندك هذه حقيقة الموصول ما دل على معين بواسطة صلة بعده بواسطة صلة تذكر بعده وهذه الصلة إما جملة جاء الذي قام جملة فعلية أو اسمية كما تقدم معكم في باب الخبر جاء الذي قام أو جاء الذي أبوه قائم جاء الذي قام أو جاء الذي أبوه قائم فإما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة ويدخل تحتها أيضا ما تقدم الجار والمجرور جاء الذي في الدار والظرف جاء الذي عندك واضح فهذه حقيقة الاسم الموصول ما دل على معين بواسطة صلة تذكر بعده والصلة إما جملة فعلية أو اسمية أو, أيش أو شبه جملة جار ومجرور أو ظرف واضح هذه الصلة التي تذكر بعده بعده يقال لها لا محل لها من العراب صلة الموصول لا محل لها من العراب نعرفون الإضاح جاء الذي قام مثلا جاء في علمعب والذي اسم موصول مبني وأسماء الموصولة كلها مبنية إلا المثنى منها المثنى منها وعرب ولا الأسماء الموصولة كلها مبنية وأسماء الإشارة كلها مبنية إلا المثنى منها أيضا فهذه قواعد تحفظها أسماء الإشارة التي هي من الأعلام هنا من المعارف هنا كلها مبنية إلا المثنى منها هذان وهتان والأسماء الموصولة كذلك كلها مبنية إلا المثنى هذا إلا المثنى اللذان واللتان جاء اللذان قاما وجاء اللتان قامتها فأجت السثنة وسيأتي معكم إن شاء الله آخر السثنة يتكلم عليه هناك سيأتي فالاسم الموصول مبني إذا عربت تقول مبني في محل جاء الذي قام اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل وقام تعربه هكذا فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية جاء الذي قام هو صلة الموصول هكذا تقول لأنه موصول أي وصل بصلة فسمي موصولا لأن هناك شيء بعده وصل به فقيل له موصول طيب فالجملة الفعلية تقول بعد ذلك صلة الموصول لا محل لها من الإعراض ومثله أيضا جاء الذي أبوه قائم جاء الذي أبوه قائم الذي فاعل كما تقدم وأبوه مبتدع وقائم نش خبر والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب وهكذا في الجار ومجرور جاء الذي في الداري تقول في الداري صلة الموصول لا محل لها من الإعراب جار ومجرور صلة الموصول لا محل لها من الإعراب وجاء الذي عندك ظرف مكان صلة الموصول لا محل لها من الإعراب هذا واضح فالموصول يحتاج للصلة فلذلك قيل له موصول لأنه وصل بشيء وصل بغيره فقيل له موصول فهو يحتاج للصلة بعده وهذه الصلة هي التي تعرفه وهي التي تميزه لأنك إذا قلت جاء الذي من هو الذي هذا أليس كذلك جاء الذي وسكت من هو هذا الذي فإذا نحتاج إلى شيء بعده يعرفه لنا فتقول جاء الذي قام عرفت من هو الذي جاء وهو ذاك الذي قام واضح. وجاء الذي جلس، وجاء الذي ضرب، جاء الذي قعد، جاء الذي نام، فهو معلوم بالصلة، فهو يعرف بصلته. عندكم درس؟ جاء الوقت. مو جاء الوقت نص. كيف هو قالوا مش درسن تعرف؟ إلهنا سبحانه وحده لا إله إلا الله. والحمد. استغفرك واتوب إلي.